والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعده السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثم أما بعد أرى أن الهمة هبطت في الاتصال بالأحبة لحضور الدرس ولا منش معايا أكيد لو سألت تجفولاتكو هتقول لي لو سألت التلفونات هتقول لي نظريتك صح احنا بينا نكسل. احنا كنا على موعد ان نأخذ درسا من دروس الفقه فاصل ما بين دروس التفسير هيكون هذا الدرس ثم بعد ذلك نستأنف مع صورة المنافقين ان شاء الله يعني وجدت من المصلحة ان نعرف فقه الصلاة لحاجة الكبير والصغير وطالب العلم والعم وكل الناس إليها لأنها الركم الركيم وتقريبا لم يبقى لنا إلا هي لم يبقى لنا إلا هي فقه كثير فقه المعاملات وكذا وكذا فأي اللي تبقى لنا أصبح حتى فقه المعاملات الآن يعني قل تجد إنسانا يتق الله في معاملاته ويلتزم بالفقه أو يدرس فقه المعاملات أصلا هو بيتعامل كما يتعامل الناس الصلاة طبعا أهميتها معروفة في الإسلام ولا تظن أنك يعني لميت بكل شيء حتى بعض الإخوة يعني ساعات لما يسمع حديث أو حكم الأول مرة يقول لك إيه أنا أول مرة أسمع الكلام ده كأنه سمع كل الدين بس ما كانش فضلا لإيه هو بس قول لك أول مرة أسمع يا عمد أنت مسكين والله والله انت مسكين ده انت نقصك يا ما ده انت مسمعتش يا ما فيتهالوا هو بقى كان يعرف بس يديك اتفضل يعني المهم هناخد اليوم ان شاء الله اركام الصلاة اركام الصلاة معنى الركن يعني الشيء داخل في الشيء والشرط بيبقى بر الشيء يعني الشرط دي حاجة تعملها عشان يصح بالشيء ده أما الركن فهو جزء من الشيء نفسه باركان الصلاة يعني أجزاء الصلاة أجزاء الصلاة واركان الصلاة تشمل أقوال وأفعال تتركب منها الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها الصلاة تتكون منها الصلاة كده يبقى صليت ولابد أن تأتي بهذه الأركان سواء كانت أقوال أو أفعال ولو ما جبتش الأركان دي تبقى ما إيه طيب جبت تسعة من الأركان هم عشرة مثلا وفضل الركن يبقى برضو الصلاة إيه غير صحيح ينفع لها سجود سهولة يصحح سجود السهوي الركن اللي نائز ضلاء طوال ده الركن لازم أعمله ركن يعني البن جيب بنا البيت وقام الجدار اللي عشتان ما بنتوش ليه عمعلم يقول لك معلش ننسيته ما هو سهوة هو مش كده ويروح وخلاص هنجيب بنا تاني والمسجبين عشان يعمل لنا ليه لازم يتم الركن يبقى الركن لازم تعرف دي الركن لا يجبر بسهو لابد أن تأتي بليه بعد ذلك سجدت للسهو أم لم تسجد الصلاة الصحيحة؟ ما لسه لزمته هي زينة للصلاة بعد ما صححت نما لا يغني أبداً عن الذهن عن الركّ. ترك الركن في الصلاة عمداً يبطلها. لم تصح باتفاق أهل العلم لنصه. كبوسه ون. إن أمكن تدارك الركن هو مازال في الصلاة يعمله يأتي به وإلا تبقى الصلاة كلها بطلت عند الحنفي كلها طيب تبقى الصلاة تبطل كلها ليه الجمهور قالوا لا يبطل بس اللي الركن فيها, اللي الركن فيها اللي ناقص يبقى صحح الركنة دي لو حاجة مش واضحة سجلها عندك في ذاكرتك في كتابك في تليفونك في أي حتة ونبقى نسألها بس ان شاء الله نحاول ألم الموضوع كله كل اللي هيدور في دماغك هيجي ان شاء الله يعمل يبقى دلوقتي الركن لو ترك عند بطلة لإيه طيب لو ترك يا ساهوان أشوف أعمل ولا ملحج بمعنى إيه أنا بصلي المغرب الركعة الأولى سجدت فيها سجدة واحد وقمت قائم وجبت ال إيه بدأت أرفي ال في الركعة تام وبعدين بعد ما خلصت الفتحة وخلصت شق شيء من الصورة تذكرت إن هي كانت سجدة إيه اللي ورايا عندهم نفس المشكلة عارفين إن أنا سهيت في منهم اللي قال لي سبحان الله والأمر اللي تبس عليا مش عارف هو بقول عليه وفي منهم اللي خاف واستحي قال لك ده شيخ الإسلام اللي بيصلي مش معقول هيغلط ها في كده فبيحصل كده يستحي يرد يرد هنا هرده فلان على ايه اني جنبي فلان سيب يا عم يعمل اللي عايله كله ها لا طبعا الشاهد أنا تذكر أو ذكروني ذكروني بعد ما بدات ابو الفتح اعمل ايه ارجع ثاني اجيب الايه طب فين بقى ذكروني بعد ما خلصت الصورة وهركع في واحدة ومن وراء من الصف قال انت سجدت سجدة واحدة فالك على القول طب وقعدين بقى ايه لعب الهال ده اه مش كده ما انا اقول كده والله العظيم لو يحصل في الصلاة دي العجم انا قلتلك الراجي كان عم نليعدين في القراءة واخ بيرده بقول له ايه هيا كده وهو في صلي فعدل الرد تاني والله العظيم الأخ ده مصيره يجي انه يحكي لكم الواقع بالضبط صحح له الكالي اللي الجملة تاني فهو وقف بقى من لا حول ولا قوة إلا بالله هو وقف برضه يعني هو قال له هو كده اللي وراء ايه مش حد يسكت بيصحح فقال ولا حول ولا قوة إلا بالله بعد ما خلص قامتنا ايه معركة طبعا المهم فالشاهد لو فرض وتنبهت اني انا سجدت فعلا سجدة واحدة في, سجد واحد في الركعة الاولى طب اصلحها ازاي ما انا مش عارف فاتت مسافة ده دخلت في التانية وخلصت القراية وهبدأ ايه اركع خلاص بقى يبقى كل ده ما اقدرش اعالجه تاني بقى اكمل في صلاتي بس الركعة الاولى اللي نسيت فيها السجدة دي اصبحت ايه بطلت أو أم أجيب ركعة كاملة مش أسلم لا أكمل في صلاتي يعني أعتبر الثانية الأو... دي هي إيه هي الأول وامش على كده بقى طبعا اللي ورايا لو أمي ما بيفقهوش هتبقى مشكلة مشاكل صلى المغرب أربعة وده تبع داعش وح... وحدوتة بقى مش هتخلص. ها المغرب أربعة هم حل الأولانية هم بتفريش معهم السجدة السجدتين كله يمشي الناس مش فارقه بس هو عارف ان في ركعة ايه فانت هتجيب رقعا هتبقى مشكلة فبرضو يا اخوان لا ذلك يجب اللي يكون خلف الامام افقه الناس بعد الامام علشان كده الرسول الله عليه وسلم قال يا ام القوم ايه اقراهم فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنة لازم عشان يبقى عارف بيعمل ايه بيعرف بيعمل ايه اللي ايه تحصل له ازمه يحصل له حاجه يحصل خلل في الصلاة يعالج الايه دارس بقى الفقه يعني المهم الركن لو ترك سهوا وأمكن تداركه يبقى ايه اعالجه معرفتش اعالج الركعة ايه واجيب ركعة ايه سليمة كاملة اركان الصلاة بقى اول ركن فيها القيام في الفرض للقادر عليه لازم تقوم في الفرض قال تعالى وقوموا لله قانتين وحديث عمران بن حسين مشهور ومعروف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع واضح أجمع العلماء عن أن القيام في الصلاة رك في الفرض يسقط عن من؟ عن المريض اللي مش يستطع يقوم ما يستطيع شيء يوم يصلي جالس والصلاه جالس دي بقى محتاجه بقى تفصيل مش مش هنعديه ان شاء الله يا والقيام اذا كان بيشق الانسان مشق شديده ما يقومش بمعنى ايه انا عاوز اصلي وانا واقف بس سواء انا بصلي لوحدي عمال اراه وافرك وعاوز خلاص الفتحة والصورة عشان ايه أركع كلاعي لا, لا يحققه ده حسن نفس الكلام دي مشقة بقى أنا مش قادر أو إمامي أنا عاوز إمتى بقى يخلص تبقى دي برضو إيه مشقة المشقة اللي تتعارض مع الخشوع تتعارض مع ليه مع الخشوع أو لو في مرض يزيد أو الشفاء يتأخر إيه الميزان بتاع المشقة إمتى معرفش أقول لك أنت الصلاة المشقة عليك ولا ولا أنت رايف معرفش أنت اللي أضرب نفسك ولا محتاج فاته من شيخ ولا فاته من طبيب من أنت اللي تقول أنت اللي تقوم, تقوم. بصلي وأنا مستح خالص يقرى ما يقراش يطول ما يطولش ما فيش إيه؟ ما فيش مشقة يبقى اللي يقدر يقوم يقوم واللي ما يقدرش إيه المشقة اللي عنده تتحسب إزاي؟ تتحسب بكذا كذا معيار كده من يعني أجمعها إن الخشوع مش موجود طالما ما فيش خشوع يبقى فيه يبقى فيه مشكلة عاوز يرجع بأي شكل أو الإمام يرجع بأي شكل يبقى دي في مشكلة سيدنا النبي سقط من على فرسه فجحش جحش يعني إيه جلد أشر وتخده ماشي فا دخل الصحابة عليه عدوه فوجدوه يصلي قاعدا ليه لأن ممكن القيام ده يزود التعب عند الايه سيدنا النبي فصلوا وراءه ايه قعودا هم ما بيصلوش يعني ما بيصليش في المسجد لو بيصلي في بيته دخلوا له كده قاموا ايه نسنيكسوا صلاه وراه حتى لو كانوا مصليين فرض يصلي خفه الايه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري وغيره تجوز صلاة النفلة على الراحلة في السفر مطلقا على الراحلة اي ان كانت الراحلة بقى زمان كان الفرس كان الجمل كان البغل دلوقتي ممكن تكون طيارة سيارة باخرة اي حاجة بقى تكتك يا سلام لما تصلي في التكتك وانت مسافر جميلة اه بعد الواد العمال يدب في التكتك صلي انت لما يكونوا أخذوا مشوار أو الحاجة ما تسيبوش يديب ابدا صلي المهم صلاة النافلة في السفر على الراحلة إيه سواء كان صفر طويل أو قصير تصليها على الإيه طبعا هتصليها مش هتصليها قائم، هتصليها إيه جالس دي نافلة دي نافلة إنما فريضة يبقى لازم تنزل وتتجه للقبلة او الراحلة دية كانت سهلة انك تتجه للقبلة لها تفاصيل برضو هتجي في في معتا النافلة يجوز تصليها بقى مش في السفر كمان تصليها وانت هنا زي قيام الليل وانت جالس حتى لو تقدر تقوم يبقى الصلاة جالسا دية ترخص المين لجميع المصلين فرضوا ايه وانت مركز ولا أيوة صلاج جالسا رخصه للعاجز عن القيام فرض وإيه ونفل طب صلاج جالسا في النافلة لو أنت عاوز تجلس إجلس أنا أقدر أقو لكن مش هأو لا بس بس تأخذ نص الأكل حديث عمران مرام برضو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم إن صل قائما فهو أفضل وقوموا لله قانتين إن صلق إيماً فهو أفضل ومن صلق عيداً فله نصف أجر القائم ومن صل نائما فله نصف أجر القاعد خلي بالك دي الرخص موجودة بس ما حدش عمل حتى الآن ما أمت هيئة لي لا ممكن يكون المرضى دلوقتي لكن في عصر الصحابة لم ينقل إن حد صلى على الجن كله كان بيصال أقصى حاجة كان يصالوا إيه قعودا لكن لا تربين عافينا وإياكم لأمراض كترت فالصالة على الجنب طبعا طبعا الفريضة قائما قاعدا على جنب له لإيه له رخصة وله الأجر إيه كاملا لا يكلف الله نفسا إلا أوسعه له الأدو كاملا إن فئلة صلاها وهو مريض قاعدة يأخذ الأجر كامل ولا ناقص كاملا سليم وما عندوش عظم يأخذ نصف أجر القائم وإن كان على جنب يأخذ نصف أجر القاعد نعم حتى آه نعم يا نعم أي نية مهنية موجودة في جميع الأحوال وهم مفيش الصلاة إلا بنية وفي عباده أصلاً إلا بنية النية كنية آه لا ماشون مش عاوزين نستعجل الأحداث بس ماشون كلها ييجي في الوقت ييجي إن شاء الله بأول حاجة دلوقتي خدناها إيه القيام في في الصلاة وما زلنا لسه في القيام عندما نسمع نشوف القيام الرسول الله عليه وسلم يستسناه هو طبعا خلاص انتقل إلى جوار ربي اللي كان كان يستسناه في النافلة أن يصلي جالسا ويأخذ الأجر كاملا ويأخذ الأجر إيه كاملا دي خصوصيات ما في مشكلة أبدا يأخذ الأجر كاملا عبد الله بن عمرو بن العاص حدث حدث إيه إن الرسول قال صلاة القاعد على نصف من الصلاة إيه القائد فبقول إيه بقى فأتيته يعني أتى مين الرسول الله عليه وسلم. فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبد الله ابن عمر قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا يعني تعاوز تأخذ نصف الصلاة فمع فين همتك قال أجل أجل يعني أنا فعلا قلت كده ولكني لستك أحد منكم يعني هياخد هذا ايه كامل اللي طبعا أصلا ما تيجي تشوف حاجات الرسول الثانية تابو مين هو أفكاوي قبل حد يقول لي متورم ما عادش يعني إيش احنا هنبص لديه ونقول إيش معناه الرسول اجره كامل ما هو واحد من الأزnable المعسفة لو مسك حديث زي ده ولا شوف محسوبة في الدين هذا الرسول بتحم بيعمله والله النصرة لو حطوا ايدهم عليه ما صوم حطوا على كل حاجة الوقت ده بيقلبوا في بتاعتنا التقلب عجيب طلع حاجات كتير قاول ويمسوكوا قاول لو حطيت إيدو على حديثي قلته شوف. شوف النبي بتاعهم أما احنا ربنا بقى وأبونا لا ميرش حاجات مندي قايلة شوف بيصلوا زيهم واحد سيأخد الإيه نص وما يدقوه هما يأخدوه وما يخدوه ماشي ويجوز أن يستفتح النافلة قاعدا يعني يكبر في النافلة صلاة ليل مثلا صلاة ليل يستفتح فيها قاعدا وبعدين يقوم يكمل ويركع ويسجد بعد ما يوقف عن عائشة رضي الله عنه قالت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس هيطول. ياخد راحته يقرأ وهو إيه؟ فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية ثلاثين أربعين آية على الركوع يعني ويخلص قراءته قام فقرأ وهو إيه قائم الثلاثين أو الأربعين دول ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركع الثانية مثل ذلك يعني يبدأ الركع الثانية برضو إيه جالس ويقرأ بقى جزء جزء ثلاثة ليقرأ يقرأ فضل ثلاثين أربعين يقوم يقف وهكذا والعكس ممكن يستفتح قائم وبعدين إيه ويجلس صفة الجلوس بقى يجلس إزاي؟ صاحب العزر هنبدأ بصاحب العزر الأول هو بيصلي فريضة بقى نعرفنا الثاني ده ما عندهش عزر وبيصلي وماشي نص وانا برضو بقولك كده بقولك لما تصلي وتاخد نص الأجر يعني في رمضان بالذات هتزهق وتقول الصلاة طويلة يا عم أقعد يقول للناس هتقول علي يا عم أقعد نص مصر الأجر بأنه ما تاخدش حاجة خار طب انت لما تمشي هتاخد ايه روح هتشوف تفرج على تمثيلية مش معانا قعد على نص الاكل بقول ما انا ما عنديش عذر ولا حاجه في في القعاد صحتي حلوه ماشي اقعد برضو مفيش مشكله ما تسيب ما تسيبش الاجر يروح منك صفة الجلوس بقى هنا الكلام على الجلوس يأول يا ما ينصرف ينصرف على جلوس الصلاة مش كده احنا بنجلس في الصلاه ولا بنجلس ايه بنجلس فين بين الايه السجدتين وبنجلس للايه لبتالشاء يبقى لما نجيب سرتي الجلوس في الصلاة يبقى هو دي للايه أحسن وضع للجلوس اللي هو الجلوس اللي في الصلاة نفسه لأنه هو ركن بين السجدتين أصلا فنجلس الجلسة الجلسة دي مش مولي حاليك خلاص اجلس متربعان اجلس ايه متربعان يبقى أول حاجة تيجي في ذهنينا أننا نفرش رجلي الشمال ونصب رجلي اليمين اللي هي جلسة اللي هي الجلسة من إيه أو ممكن تجلس جلسة التشهد لو في تورق تشهد الأخير اللي هي على الأرض جلسة التورق اللي هي على الأرض خالد يبقى عندنا كم ثلاثة إما تفرش اليمنى وتفرش تفرش وتنصب اليمنى أو تجلس على الأرض تدخل اليسرى تحت اليوم لو على الأرض أو تجلس الجلسة المتربع كل ده كويس مد الرجلين في الصلاة يجوز بقى انا رجلية فاهم مشكلة لكن الأصل ما تتمدش الرجلين ناحية القبلة كده إلا صلاة المريض بقى اللي بيصلي على جنب صلاة على جنب هنشرح فيقيت إنما دي جيلوا دي ما تتمدش ناحية القبلة إلا للعصر إنما الأصل يأم جلسة الصلاة أو جلسة المتربعة صلاة بالطاجعة لو هي الطاجعة وعفانا الله وإيكم دي طبعا كل الحالات المرضية والناس ربنا عفينا ساعات لما يجيلهم المرض بيقوم بلغي الصلاة ولغوا كل حاجة بقى ويقول لك خلاص يعني مش عارف اطهارة بتاعتي مش حلوة وهصل فين وروح فين وهدومة مش نظيفة ومش عارفة تحكم ويقوم يأس وسابق مع انه في الايام دي بالذات كل حاجة ايه مطلوب عملها مطلوب عملها لوها صحيح هيؤجر بس مش بالتفريد ده لانه لازم يأتي بالفرق فاتقوا الله ايه وبعدين التقصير مع الاتيان أي زيادات حلوة كان بيأملها هتتخطي له أما ما فيش خالص دي مصيبة المصايم وراضي حقلنا لما يصلى على جنب يصلى على جنبه يصلى على جنبه اليمين زي هائة الميت يبقى على جنبه اليمين ووشه ناحية القبلة على جنبه اليمين طيب يفرض النوم دي مش مش لقيها أصلا يبقى يبقى مستلقي على ظهره ورجله ناحية الايه الابنحس. لو قام يبقى وشه ناحية الايه؟ القبلة ويبوز لك كمان انت لو محتاج تؤف صلاتك على حاجة تتوكل عليها يعني افرض مثلا نفس اقوم قموا لله ايه قانتي وممكن اقوم وصلي وما عدش خالص بس لو تركنت على جدار أنا أحب أحمل مثلا عن ناحية الشمال خلاص يبهج على الجدار ده وإيه وقف واركن على, على الجدار عصايا تحت كتفي لبأس وقف وفيش مشقة؟, مشقة بتساعدني بتساعدني يجوز هذا يجوز هذا عن أم قيص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن كبر في السن وحمل اللحمة بقيت إيه وزنه تقل شوية وسيد عيش سبقيته بقى مش كده حمل اللحمة اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه يعني عاوز يقف لأن الوف ده حاجة قوموا لله ايه قانتين له لزة قيام له لذة السفن والطيارات والحاجات دي عرفت تصلي وانت واقف اهلا وسهلا لأن ممكن الفريضة تأتيك فرائب ما تعرفش تجمعها يعني مثلا ممكن تطير مسافات طويلة أوين تطير قبل الظهر مجاش بكر وتنزل بعد المغرب والد اللي بشوارب والد رايح أمريكا الشر بره وبعيد فإن تطيرت قبل الظهر ومصرت شل المغرب يبقى الظهر والعصر هي. هيروحوا فين لازم هيتصالون في الطيار لازم هيتصالون في الطيار طيب توقف لو أمكن لو أمكن حتى ناحية الحمامات كده أو ناحية مطبخ الطيارة استأذن وقف وصل سألهم عن الإبلة إن عرفه ولوه لك وعرفه ما علفه فش اكتهد أنا وانا مسفكت ورايا كده في الاتجاه هي ورايا خلاص اكتهد فتاك الله إيه ما استطعته يدلوك عليها بالضبط يدلوك خير وبركة السفن أحسن وأحسن السفن أحسن الطيارات سوفنفهم صلاة وأماكن واسعة وكافيتريات ومولد ويقول لك الإبل فين الملاح يقول لك الإبل في الزرابط ويحد ذلك ماشي سوف الأحسن وطبعا الفقهاء يقول لك لو خاف الغرق وابتع كلام ده كان في السفن الصغيرة اللي هي حاجة كده إيه ممكن آلى وسبد واركعت البتعة تقلب إنما دلوقتي أنت تتشقلب ولنت هنا أصلا ماشي فممكن تلاقي في كتب اللي إيه الفقهي يعني، لأن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل فيها قائما أي في السفينة صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. دلوقتي ما غرق أيه. ده بلد ماشي وله الجوار ليه المنشأت في البحر. كان أعلى بلد بلد فعلا بلد. وشوارع وحواري وزؤه ملك. فخف الغرق من فتى كان أول بقى حاجات صغيرة كده. يبقى الركن الأول لاخواننا في مسألة قالت يقيام يبقى لابد ان احنا ايه نقوم في الفرض الا بايه الا العصر والنفل أنت بالخيار عاوز تقف وتأخذ اجرك كاملا اقف عاوز تصلي جالس ومع القدرة ولو كنت صاحب عذر في النفلة يبقى زي الايه زي الفريضه تعالى بقى على الصلاه على الكرسي يصلي على الكرسي قاعدة طبعا ولا ايه واللي فوق بيطلع يقف فوق الكرسي يصلي على كرسي ايه قاعدة في حالات بيصلي على الكرسي من اول الصلاه يبقى احنا عرفنا احسن هيئات الجلوس في الصلاه اللي هي ايه هيئه التشهد او الجلوس بان الايه اول متربع بكرسي ده قاعده مش مش حلوه ما تلجألوش إلا للضرورة القسوة بمعنى ما تعرفش تقعد الأعدى بين السجدتي تعباء ولا الأعدى المتربع تعباء وخبالك ما فيش إلا ده ما فيش إلا ده خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وصحب وضع الكرسي بقاف عندما تجلس على الكرسي أول حاجة وضع الكرسي في الصف لو كنت هتصلي على الكرسي الصلاة كلها كلها يبقى تقعد وتخلي رجلين الكرسي الأخرانية ومقعدتك بسوى الصف يعني الإخوة اللي وقفين كده المقعدة بتاعتهم هنا كده يبقى أنت تنشن قبلهم وإيه وتبقى أنت قاعد ظهرك بسوى إيه ظهرهم ظهرك بسوى إيه ظهرهم وانت هتفضل قاعد طول لإيه ظهر المصلي بسو ظهر الايه ما <تصفيق> لا ميرجعش ما هو ده خالص إخواني تقعد المقعدة أنا قاعد على كرسي ما انتوا أنا على كرسي اهو فين جنب هنا بس ما هي هي اهي واقف لا ظهورهم ظهورهم كل... كلها بشوية بعضين الكرسي بارس سنة بارس سنة مش مشكلة لا لا لا ده دي بالنسبة للقاعد على طول تعال التاني هي اللي فقه مشكلة اللي قاعد طول صلاته مفيش اي مشكلة يساوي المقعدة بتاعته بايه بيسوى اخوانه يعني ظاهروا هنا بيسوى اخوانه كله كده سطر واحد. مفيش مشكلة خلص ايه المشكلة في اللي بيقوم ويرجع يقعد. يعني هو في القراءة واقف ما فيش مشكلة الركوع مقدرش يركع فيضطر يقعد والسجود برضه هيطر ايه ده بقى اللي العبرة فيه بقيامه بقيامه يعني رجليه هتبقى بسوى رجلين خواته ماشي الكرسى هيرجع اذا لابد ان نختار كرسي بسيط ما يعرفش الناس اللي وراه وعلشان كده بقول لك احسن جلستين ستين بتوع إيه؟ التشاهد والتربع التشاهد والتربع يحل لك الاشكال مش هتضايق حد ولا تبرز عن صف ولا تتأخر عن صف ما تلجأش للكرسي دي الى للضرورة القسوة اللي فعلا وعادت على الارض مؤذلك واضح ما تلجألوش الا في الحالة دي ولما تلقى ما يبقاش بعيد بقى كراسي المجناحة والكراسي اللي هي المرسيدس دي لا لا لا في ما في ما لا لا احنا, احنا خلاص راح نحرى في كراسي بسيطة خالص كده والحرم في كراسي بسيطة خالص واخد بالك يعني ممكن لو انت حتى في العمرة من بساطة الكرسي ممكن ما يكفيش معك العمرة يدهدر في حاجات مبسطة للصلاة خلوا بقى الحاجات اللي هي اللي زي ده دي للاستراحة نما الصلاة تبقى ايه ما ازيش حد يجلس على الكرسي او الصلاة قائما بمعنى ايه ان هاعد من الاول كده اعد لا طبعا اقدر اقف يبقى لازم اقف اقدر اقف الصلاة كلها اقف لازم اقف طالما اقدر طيب عند الركوع محتاجة أقعد واضح طيب عند عند السجود ما بيدايقنش في حاجة السجود يبقى ما أقعدش لأن الأسف في صلة من أولها كده هي يلا وخلاص يقدر يقعد يقدر يسجد ما يقدرش كله زي بعضه لا انت نقي ظروفك الصحية تسمح لك بإيه وما تسمحش بإيه تسمح بالوقوف أوقف، ما تسمحش بالركوع، في الركوع عرفت شو أبقى صعب علي خلاص اجلس وأومئ وأومئ في الركوع طيب السجود ما بيدينيش حلو واسق اللي لازم أسجد، تفرض أنا السجود ما بيدينيش وما سجدتش أو ما أت في الركوع وفي السجود زوّت شوي صار غير صحيح غير صحيح ليه لا لأن السجود له هيئة زي ما هنعرفه بلوقتي لازم تأتي بي ما أقدرش خلاص ما تقدرش ليكلف الله نفسه إلا وسعى واضح يا إخواننا لا إن فينا خلاص بقى وإنت جالس على الكورسي من أول الصلاة مثل. لو أنا هأعد لو أنا بدل مقف هأعد سواء الصلاة كلها أو جزء القيام تضع اليمن على اليسرى لأن دي هيئة القائم في الصلاة حط اليمنى على الايه؟ على اليسرى على الصدر ما تحطهمش على الفخذين، ماشي حط اليمنى على اليسرى على الصدر في وقت القراءة هتركع يبقى أنا ما أقدر شاقف لكن أقدر أركع خلاص أقعد لحد ما يخلص قراءة ويبتد يركع أو مقف وإيه؟ واركع ه يزبد وعارفه معاه معه معاه هنرجع نجيب الركعة الثانية يبقى أرجع أعود على الإيه على الكرسي في أعد على الكرسي بيبقى رجلك كده تحت تحت ونتأرجلت مدلديلة وكده عاد لا دول على بعض كده لا ولا كده يعني لا الشمال على اليمين ولا اليمين على اليس الاثنين مفرودين ووشهم لحية القبلة دي هيئتك وأنت قائم لإني لو أنت واقف أصلا هو ضوضعك هو أنت واقف بتحضر جليك على بعض يوم لو أنت واقف بتحضر جليك على بعض ولا مفرودين وفي اتجاه الايه لازم تخلي بناك من الحاجات دي واضح كده الركن الثاني بقى من من أركان الصلاة. الركن الأول اللي هو اللي القيام مع القدرة. ركن الثاني تكبير تل يا سلام على تكبر دي لازم. ويا بنخسر في مسألة تكبر تل دي. دليلها قول النبي عليه الصلاة مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني الله أكبر كل ما كان حلالا خارج الصلاة أصبح حرام فيه لا كلام ولا أكل ولا شرب ولا ضيق ولا أي شيء أو نظر للسماء أو أو أهذا كتير جدا محرمه سعد ما قلت إيه الله أكبر وقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الأدلة الثالث تكبيرت الإحرام أنه قال للرجل أو الصحابي الذي كان يسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر فكبر وفي رواية أخرى للمسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضى فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفرح الصلاة بالتكبير والتكبير هو التكبير المعهود الله أكبر تمه الله سبحانه وتعالى له صفات لا تحصى ولا تعد لا تحصى ولا تعد وفي أعظم أحلم أحكم أرحم أرأف صفات ملاش أول أحيا الله أحيا من كل حي شمعنا الله أكبر هو دي اللي ورسناه من الرسالة السلام يبقى لابد تكون بإيه الله أكبر مجيش أي صفة ولازم تكون باللغة العربية أكيد لها معنى يعني ممكن تنطق بغير العربية لا لازم تنطق بالعربية تنطق بالعربية ولحد مش عارف أقول لحد ما شعرف أقول العربية ما لا يصلي إزاي ما لي أرى قرآن إزاي ده أقل حاجة الله أكبر يبقى لازم تكون بالإيه بالعربية. والتكبير وأنت قائم يلتبس التكبير التكبير الأحمر الأحرام اللي هي رك ممكن تدخلها تدخل الرق مع واجب وتخلط الدنيا وتدخلش في الصلاة أصلا إزاي تيجي من عند الحمامات لقيتهم راكع أنت سمع لك ونتعملت توضعهم وبيقرأ هيقرأ فضلوا أيتين وهي راكع أم راكع وأنت جاي جاري عشان إيه؟ تقوم داخل أهم حاجة تقوم ده راسك وتقوم حاطة رأس كده ضمنت لإيه يعمل <تصفيق> بقى اللي يعمله لا لا تقف وتقول الله أكبر لتكبيرتالي حوام وبعدين تنقل تكبيرة الركوع طيب أنا قلت الله أكبر هو رفع خلاص خلاص ما في مشكلة أبدا فما فاتكم فايه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمه طب الله أكبر وركعت لسه ها أنا نازم هو إيه طالع نفس الحكم لكن أضركته وسبحت خلاص تخلي بالك من تفصل بين الرك والواجب إيه الرك تكبيره الإحرام وأنت قائم مستقبل منتصب واعي عارف أن أنا هتبر الركن التالت قراءة الفتحة في كل ركعة فرأت الفتحة في كل ركعة سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا جهرية او سرية لابد من الان من الفاتحة لحديث عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة تمة ولا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة خرجه مسلم وغيره من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصلاة لم يقرأ فيها بؤم الكتاب فهي خداج ثلاثة غير تمام فقيل لأبي هريرة إننا نكون وراء الإمام إن نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك وهذا لا يمكن أن يقوله أبو هرير من عندياته يمكن يقوله من عند نفسه يعني ثم استشهد بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حديث قدسي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنا عليه عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال ما جدني عبدي ومرة فوَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل فإذا قال حين الصلاة المستقيم صلاة اللّه علينا أنعمت عليه المغير المضبوحين والضالين قال هذا العبد والعبد إيه؟ ما سأل. وعن عباد ابن الصامت قال كنا خلف النبي في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة يعني السلاسل اللي كانوا متعودينها من قراءة رسول الله مش حسمها قراءة إله كإني حد بينزع القرآن والقراءة فبعد ما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إماميكم يعني أنت تقرأ في الصورة لما ايه بقرأ فيها ولذلك ما يصح الشيخ حديث من الكلام دخونا قول إن نعم يا رسول الله فعلا بنقرأ الصورة اللي انت بتيجي تقرأ فيها قال تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب يبقى مسموح لي ايه بس فإنه لا صلّى لمن لم يقرأ بها لا صلّى لمن لم يقرأ بها وطبعا في رواية أيضا عن رفاعة بن رافع جاء رجل فصلى في المسجد ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن قراءة الفاتحة رك في جميع الصلوات سرية وجهرية إماما ومأموما ولا تغني أبدا قراءة الإمام عن الإيه عن المأموم والحديث الذي يقولون أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف ولا يحتج به وقراءة الفاتحة كنا هي إيه وقبة ولابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب طب يقرأ شيء غيرها يعني العلماء لهم أقوال افتراضية يقولوا طب يفرد هو لا يحسن فاتحة الكتاب لكن يحسن أن يقرأ بغيره ينول يقرأ سبع آيات يعني افتراضات يعني أرها فها, فها شيء من العجب يعني هو يحفظ مثلا سورة القيام مثلا يعني أو سورة الإنسان ويعجز أن يحفظ الفاتحة أهما لو ما يقدرش يقرأ الفاتحة يقرأ لسابع آيات من القرآن تما سبعة بسبعة ما يحفظ يحصله يعني هذا يزيد ترددات أيضا يستدل في حديث إني الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة فإن كان معك قرآن فقر به وإلا فحمد فحمد الله وكبره وهليله ثم اركع ثم اركع الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث أولا صحيح لكن الرسول عليه السلام لما بعث بعث في أمة أمية فيها الشيخ الكبير وفيها المرأة العجوز وفيها من لا يقرأ ومن لا يكتب وفيها, وفيها وفيها وبدأ الرسول يغير ملامح الأمة دي ويعلم الناس القراءة ويعلم الناس الكتابة وجعل الفداء أسرى بد تعليم ليه؟ الكتابة آه صحيح هو الرسول قال لواحد من ثمان ممكن يكون صحابي كان من النوع ده صعب يستوعب القرآن يعني جاء الإسلام وهذا الرجل دخل الإسلام وعنده تسعين سنة مش قادر يحفظه ويرتب جمل ويرتب آيات سبعة وربع ضياب ترتيب معينة فاتحة. فقال له احمد الله يقول الحمد لله كلمة كيف الله أكبر لو قال الله أكبر وعدي على الحمد لله ما فيه مشكلة تقدمه تأخير أو قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله تقدمه, تقدمه الفاتحة له إيه فلو مش قادر يرتب ويأتي بالفاتحة دم سلف طراضي صعب وجوده الآن نعم لا لا العاجم أفقه الناس ما أحد يتكلم عن الأعاجم كفى الأعاجم فخرا وكفى عارا أن أئمة التفسير عجم وأئمة الحديث عجم ما تحفظ البخاري القرآن ثم دخل على السنة فحفظها لنا نحن العرب عندهم وعندهم وعندهم يعني ما نفترض أشياء غير موجودة فأنا عاوز أقول فتحت الكتاب الأصفر أقول لك مرة وعلمو واصبر عليه كل يوم يحفظ آية يحفظ الفتحة في سبع تيام يحفظ الفتحة في سبع أسابيع إيه المشكلة؟ أسبوع لما يعودوا الحمد لله رب العالمين أسبوع تطير من دماء يحفظها في سبع أسابيع في النهاية هيبقوا مسلموا يصوي واضح يعني أنا أقول لكم بس الموجود في الكتب موجود عند أراء الفقهاء بيفترضوا حاجات كانت موجودة صح في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإسلام جاي وارد على الناس مش الناس اللي واردت على الإسلام الإسلام هو اللي ورد عليهم فجيت طبعا في عقليات وفيه وفيه ممكن الحديث احنا لازم نحترم صحة الحديث ثم كيف نتعامل معه ونقول للناس دلوقتي اللي مش قادر يقرا الفاتحه الحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ركع يا عم حلو قوي كده طب ليه بقى طالما ان مرخص له وبعدين يقول له ايه ما في واحد بيقرا الفتحة بيلحم مثلا اهدنا الصراط المستقيم مثلا مستقيم بالنوم قلوا له كده غلط غلط يهتملوا الحمد لله والله الله له ولا تمسك لي على الوحدة ولا تقول لي سين ولا صاب مش كده لا. لازم نحمل الناس على الجدة وتعلموا الدين ويعرفوا وامطقوا ونصبر عليهم آه. ايوة لا ده دي حاجة ودي حاجة ما انا مش عاوز الشعب عشان الاسئلة هتبقى كتير لأن الأركان ده حتى كده مشانح نخلص الأركان هو بس الأخ اللي كان يقول لي مهمة في مسألة دي ماشا هو نجاو بعض السؤالين لو هو فعلا الأخ المستعجل وقال الله أكبر وركع ولم يكبر تكبيرة الإحرام اللي هي الأصل ده ما دخلش الصلاة أصلا مش الركع نفسها لا هو ما دخلش الصلاة لأن تكبيرة الإحرام دي ركن الدخول ديرقنا عشان يدخل يدخل في الصلاة من أولها فلو تدارك هذا وتنبه يرجع ثاني يقوم يقف ويسيب بقى الركعة تفوت ما تفوتش مش مشكلة ويقوم يقف ويكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يتابع الإمام حيثما كان في الصلاة فقراءة الفتحة أولا فعل النبي الدائم عليها صلوات الله وسلامه عليه وإن حظر إن الصلاة تبقى نقصة إذا لم يأتي بالفاتحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداد وهي الأصل وهي تكفي عن باقي القرآن وباقي القرآن لا يكفي عنها يعني هو لو قرأ الفاتحة فقط وركع ولم يأتي بصورة لا قصير غير قصير الصلاة إيه؟ صحيح والبسمنة يؤت بها في أول الفاتحة في خلاف هل هي من الفاتحة أم ليست من الفاتحة فيها خلاف لكن في إدماع واتفاق على أن البسملة آية من القرآن وهل آية من كل صورة أيضا يقال هذا ويقال هذا يعني هي آية من كل صورة أو ليست آية من كل صورة لكن هي آية من الإيه من القرآن وفي خلاف هل هي آية من الفتحة أو ليست آية من الإيه وعلى كل حال لبد من قراءتها قبل القيامة الفاتحة. الجهر بها يجهر ويسر والإصرار أكثر. يجهر ويسير والإصرار أكثر. آه. إذا لم يقرأ الفاتحة في حالة عدم قراءة الفاتحة وأذكر الركوع هنرجع لحديث أبي بكر تاني اللي هو قال له صلى الله زادك الله إيه حرصا ولا تعود. ولا تعيد يعني لا تعيد الركعة ولا تعود لهذا الصنيع وزادك الله حرصا أه ومحل الفتح أصلا غير إيه موجود وكون الرسول لم يأمره بأعادة الركعة يبقى الركعة إيه صحيحة وفي حديث تاني يقول فيه رسول الله سلام من أدرك أركو فقد أدرك الصلاة نعم أقل شيء من أب لو إيه ونسألينه نحن قلنا يقرأ معه قال النساء أيوة ما سألوا أبا هريرة قالوا يا أبا هريرة نكون خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك ولما الرسول السلام سقلت عليه القراءة قال تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم يعني يقرؤون القرآن قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الركن الرابع والخامس من أركان الصلاة نرجع تاني كده الركن الأولى لإيه القيام والثاني تكبرت الأحرام والثالث قراءة الفاتحة الرابع والخامس ونكتفي بهم إن شاء الله دول الرابع والخامس الركوع والطمأنين فيه إيه الطمأن؟ الطمأن دي ركن أيها الركوع والطمأنن فيه يعني الركوع الركن الخامي الرابع والطمأنن في الركوع رقن واضح أخواننا؟ لأن الله أولا دليل الركوع يا أيها الذين أمنوا ركعوا واسجدوا وموظبة النبي على الركوع في كل ركعة مش كده؟ وقال صلوا كما إيه؟ وقال للمسيء صلاته لان هي المشكلة هنا الصحابي كان بيصلي او فاهم فهم ان الصحابي كان بيصلي يعني ما بيركحش ولا بيسجد وقال له صلي فانك لم تصلي لا هو كان بيركع ويسجد ويقعد برضو جلسة التشاور والجلسة بين السجدتين وكل الحاجات دي لكن صلاته عارية عن الطمأنينة فعلشان كده رسول اتكاد على كلمة القمئنان دي قال سمرك سم حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن راكعا الطمئنة في الركوع ايه بتتم ازاي بتتم بتفعيل ما ورد في احاديث الرسول من اوامر ننفذها واكتناب ما جاء فيها من نواهي فلننتهي عنها قال صلى الله عليه وسلم في وجوب الركوع لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي يا ده احنا بقى كده مش رحيحين الشغل بقى مش كده اه كده معنى شهر كل ده ركبتك اهيه تيجي تركع تركع عن ركبة شايف ايه ده ادي الركبة ايه ايدي كده على الركب في واحد بيحط دي ايده على الفخدين انتك أنتك دي ليه نص كده ركوه وحاج اقدر فخدين كده يعني يعني ارفان من الناس اللي مطيه قوي دي كده على على فخدين كده أي أنا انا هي عندها انتك لان انا حاسس ما هو مريض ولا حاجه لا وتاني يبالغ ويحط دي على الساقين تحت ينزل من تحت الرب ايه يا ابني ده اهو حاجة جديدة برضو حاجة جديدة والله اخوانا العجب العجب الساعة ده لح شباب ما يصد الشباب ما تفهمش ايه بالظبط اه حاجة وخلاص فالاقمنا في الركوع يا على السلام لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلب صلبة في الركوع والسجود أبو حميد السعيدي بيقول إيه؟ كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يعني كأني شايفه ودعيني بيصلي رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبي وإذا ركع أتكلم عن الركوع ركوبة بقى بقيت الهيئات تلك تجي في مكان مكن يديه من ركبتي مكن يديه من إيه ثم هسر ظهره زاويه قيمة هو كان واقف كده نزل زاويه قائمه هسر ظهره يعني ظهره ايه عدل حطيت عليه ميه اللي تنزل من عند الدماغ ولا تنزل من الخلف فلما واحد يعمل لي كده ده مش ركوع اهو كان اكيد كان الموسي الصلاه كانت ركوعه كده اي كلام اي حده اي حاجه واقوم بسرعه واسجد اي كلام نقرأ وراح ايه للرسول سلام عليك يا رسول الله قال له ارجع فصلي طيب حاطر يلا الله اكبر دب دب زمع الاولانية سلام عليك يا رسول ارجع ايه كم مرة قال له بقى همه هيا دي نحفظها كده علمني ايه يا رسول الله يبقى عرفت هيئة الركوع كل فقرة تنحط في مكانها والاصابع على الربة هم أم كان يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. في حديث عائشة أيضاً تصف ركوعه فتقول وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. حديث رواه مسلم وإن الظهر مستقيم. لم يشخص رأسه رأسه مرفوع كده يعني هو أظاهره مستقيم بس رأسه ايه بيبص تشوف الدنيا في ايه المراوح اللي حتى يشوف المصلين في الصفوف بيعملوا ايه كده يبقى رأسه لكن رأسه فين بسوى الدماغ والنظر محلل ايه يبقى وبرضه ما يطقطأش رأسه خالص يبقى كده لم يشخص ولم يصوب ولكن ايه بين ذلك ده هيئة الركوع اخبرك لأني زي ما قلتلكم الرسول لاحظ على المسيء عدم الإيه لأنه كان بيصلي بس مفيش إيه؟ يبقى مهم أو يا إخوانا ال الركوع كرك مع الإيه مع الإطمئنان مع الإطمئنان. أما ركوع بدون إطمئنان يبقى أكيد الركن الخامس مجاز اللي هو الإطمئنان فين في الركوع يعني الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله في المحمد ده. نص قومة نص قومة وقام نزل تال كده مفيش فيش ايه اطمئنان يبقى مفيش فيش وقوع يبقى مفيش فيش ايه صلاة يقول لرجع تصلي فإنك ايه فإنك لم تصل نكتفي بهذا القدر لأنه طبعا كان لسه كتير لو في حاجة خاصة بالجزئية اللي ايه اللي فات الدين في اي استفسار نعم في دفل السهل في دفل السهل الرقعة الأولين ايوه الصاله جهريه والصاله جهريه اه الراجع على قلت لك هتحصل في مشكله هتحصل في أوش تخرج من المطب خالص وعارف ان الناس اللي مش على فقه وهيعملوا لك معركه سلم كلها نصلي من الأول جديد <تصفيق> أصليها يعني دي أحسن لأن التانية مشكلة التانية مشكلة إيه المشكلة؟ أنت فقير بس اللي وراك مش يعرفه دي ويعودوا لك سبحان الله كثير هتقوم أنت للربعة أنت أيم للتالتة سبحان الله ونخش في جدل هيضيع حتى الصلحنا منها فأحسن حاجة لو لقيت الوضع كده سلم مدة من إيه؟ من تمارين على قرات نعم. نطمن <تصفيق> يعني على الأقل يفصل الكلمات، يفصل الكلمات؟ لا بسرعه بحيث ان هو حضر حضرا المعنى؟ لا. يقسم لهذا لما يفصل الكلمات. لو وانا فيش <تصفيق> أوه. وما تعرفش تجمع وما تعرفش تصلي صلاة المسافر زي الحالة المثال ان افترضته افترضت ان انا هسافر سفر طيارة انا مضطر مرتبط بيها وهصل للمغرب ولا في الطائرة في الحالة دي صلي على الحالة التي تستطيع نعم سبحانك الله ومحمدك نعم في الركعة الثانية نسي أده كبر تكبيرة الإحرام خلاص في خلال الركعة الثانية يرفع يده تكبيرة الإحرام ثم يعيد القراءة تبقى ثانية بعد تكبيرة الإحرام هي الثانية هي الأولى خلاص كم الصلاة هو بهذا لا مش انت أتيت بالأركان لا سرق سرق آه لا صلاتك مش برطلة صلاتك لو في حدر في الصلاة وفي استعجال في الصلاة لكنك إذا ركعت استقام ظهرك في الركوع إذا قمت قام استقامت في الركوع سجدت الصحة فو إيه لذلك على الإمام ده <تصفيق> لا لا شوف شوف, شوف شوف لك إمام تاني نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم ايه طيب هم ادراك الركوع ادراك الركوع ادرك الركعة وهو لم يقرأ وهو لم يقرأ والحديثين مفعلين الحديث بيخاطب لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب وهو قائم وهو قائم وموجود قيام وموجود مكان للفاتحة إنما الحديث الثاني بيقول اللي فاتوا المكان بتاع الفاتحة خلاص ركوعه يكفي هذا حديث وهذا حديث مش متعارضين إنما الفاتحة لازم تقرأ في محلها زي الغسل اليد يعني عفونا الله وإياكم لو واحد إيده مقطوع لحد العضد نبارح شايف ولد من الصين ما عرفش ولا بني مولود بدون أطراف ها؟ ده غازة أحسنت مولود بدون أطراف هنا لحد هنا كده ما فيش دي خالص وما فيش رجلي يعني فخص صغير كده من عند الحوض حتى كده من عند ما فيش رجلي ده يصلي بقى ولا ما يصليش عندنا غسل اليد وغسل الرجل من أركان إيه الوضوء يبقى ده وضوء هيبقى عبارة عن ايه وشه وراسه بس المضمدة والاستنشاق مش من الاركان يبقى عنده وطول عمره كده طول عمره كده هيغسل وشه ويمسح راسه بس وهيصلي بالهيئة دي هيصلي بالهيئة دي تمام طول عمره طول عمره هتولي ايد ونغسلها اغسلها هتولي رجل وانا ايه كذلك هتولي مكان للفاتحة وانا ايه ايوه ايوه نعم نعم مع يعني لو قال الحمد لله رب العالمين قول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولو الرحمن الرحيم وهكذا لحد ما وامن مع الإمام توصلوا للتأمين تامنوا الاثنين مع بعضكم لا ينتظر الإمام لو أن الإمام غير مدرك لأحكام الصلاة جيدا وزاد في صلاته ركعة أو ركعتين وأنا مصلي معاه صلاتي صحيحة وأنا واسق من الصلاة تمت أنتظر ولا أفارقه حتى يأتي بما يأتي ثم يسلم فأسلم معه الخطأ في الفاتحة إذا كان لحناً يغير المعنى فالصلاة بطلة أما إذا كان اللحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة بمعنى لو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم مثلاً يعني ده خطأ لا يغير المعنى لحن قالي ماشي صلاة المستقيم واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير المعنى هو ببسم البسم الله لكن لحن لحن يغير المعنى لا يغير المعنى هذا يقسم وصلت بالناس فيها اسم عليه هو يعني لا يصلي بالزي بس يعني ما يصلش إمام إلا بالزي يعني إن كان هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم يجوز لهم يصلي اللي بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم مش كده يبقى هو أحسنهم مش كده ده أحسنهم ما هو الباقي كله يبه ما يصليش ألا بالزيده ما يصليش إمام أصلا إلا اللي بيزيه ولا أل منه إذا كان اللحن يغير المعنى بطل الصلاة يا لو قال إياك نعبد وإياك نستعين يبقى كده إيه غير المعنى تبطل الصلاة تبطل الجهرية وما يحدش يصلي وراه في الجهرية لو أنا عارف كده وسمعته كده أخرج وفارقه لو لحن لحن يغير المعنى في الجهرية وأنا أعرف أن المعنى تغير أخرج أما السرية أنا مش بيعمل بيا ملها، فصلاةي صحيحة طالما كل اللي عملوا إيه صحيح فيما يبدو لي فيما يبدو. لي لا قط مينا إذا إذا فنعم إذا أتيتم الصلاة فاتوها وأنتم تمشون. ولا تأتوه انتم تسعون السعي هر ولا جري أما المش ده الشيطان سبح لا دي اللي لا يغير المعنى لا يغير المعنى نعم الاستواء اللي خلاص يبقى اللي خلاص يعرفنا هو قاعد لو انا واقف هيبقى مقعده واقف بصو ظهر الايه اللي قاعد او مقعده القعد بصو ظهر الواقف تمام <تصفيق> خلاص الكرسي بقى هيبقى ورا شوي بس ما يضيقش المصلي لكن لازم يبقى مستوي معهم سبحانك اللهم لا <تصفيق> لو سكت لا لكن ليس من السنة نعم هكذا هكذا كن رسول يا لكن لو سكت الألباس لو سكت لباس سبحانك الله وحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك نتوكل إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. <تصفيق>